عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركوا به, به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باب غضب من الله فقد باب غضب من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن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 وَإِعُدُّوا فَقَدَّمَ ضَرَبَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فإن الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّوا فَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَاعْلَمُوا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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ اَلتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيقضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرً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 الله لم يكن غيرا نعمه ننعمها على قوم لم يكن غيرا نعمه ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كدابر فرعون والذين من قبرهم كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا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 وَإَِّا تَخَافَ مِنْ قَوْمِ خِييانَةً فَ بِ إِلَهِم على سَواب فَو بِذ إِلَْهِمْ علىى سَوَاءِ إِ على الله لا يُحبّ الْخَنين وَلَا يَحْسَبًاَّذِينَكَ فَوسَبَقُ إِهُم لا يُعْجِزُون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 فِيقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَال إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جُرِحُوا لِلسَّلْمِ فَجُرِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِزْبَكَ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 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يهم منكم 20 صابرون يغلبون 200 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ, بأنهم قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون ﴿10﴾ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴿11﴾ فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مئتين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 وَإ يُريدُ خِيانَتَكَ فَقَد خَال ماَّ مِن قَبلَلُ فَمكَنَ مِّم فَمكَنَ مِنهُم, منهم وَلهَّهُ عَمٌ حَكيم إِ الذي نَمَنوا وَه جَروا وَجَلَدُ بَِموَّالم وَافُسم فيِي سَبلَِّ وَجَهَدُ وَ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 təbirlə